هذا <تصفيق> وهذا فيدرس السادس عشر. رزق الله جميع السادس عشر من شرح كتابه منارات المقربين في عقيدة الموحدين. واليوم في على يوم السبت الثالث والعشرون من جماد الأول الفروه هجري. And one to the 7th of December at 6:18 military. Publications is pleased to announce a continuation of the classes with our beloved Shaykh Shaykh Ali Al Osihi, Pwo Allah W And today we delight to have the class number 16 in explaining his own book, Beacons of Light. And that's on the day of Saturday, Saturday, the 23rd of Jamal, the 14th, corresponding to the 17th of December, 2022, Melali. Feliz, Faddal, Mashkoura, Majoura. Bismillah rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Wassalatu As-Salamu ala Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam.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 وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله تعالى واياكم من عذاب النار اما بعد فقد بينا في اللقاءات السابقه ان الله عز وجل اتم الدين والمله والشريعه وانزل البرهان الصادق الذي جمع الأدلة الدالة عليه سبحانه وتعالى وبين المشاهد الدالة على كمالاته سبحانه وتعالى وبين أن الله عز وجل هو الذي عرفنا بكمالاته وجلاله سبحانه وتعالى ولولا الله ما عرفنا الله سبحانه وتعالى فهو شاهد على كل مشهود وهو الدليل على كل مدلول وهو رب العالمين سبحانه وتعالى وإن أن تمام الدين والشريعة يغنينا عن الحاجة إلى قواعد أو إلى نظريات الفلاسفه والمتكلمة الذين تحوروا وتحولوا في العقول والأفهام شكا وريبا ولم يصلوا إلى شيء إلا الندم والبكاء والحسرة فتحوا أبواب الشبهات. وأوردوها ولم يستطيعوا الخروج منها وهكذا أهل الضلال لا يظهرون شبهة إلا ويخرجون منها إلى شبهة أخرى وهذا موجود عند الخوارق عند المعتزلة والاشاعره والجامية لا يستقر لهم قلب على اعتقاد يقولون تكافات عندنا الأدلة فصارت مظاهر الحق وشواهده كشبهات الباطل وظلماته فلم يستطيعوا بعد أن اجتهدت عقولهم في الفلسفات أن يميزوا بين الحق والباطل أما أهل السنة والدين والاعتقاد اللهم اجعلنا منهم يا رب يا رب العالمين اللهم احينا على التوحيد والسنة فالحياة الطيبة في التوحيد والسنة هكذا قال القاضي الفضيل بن عياب رحمة الله عليه حياته الطيبة في التوحيد والسنة أما أهل التوحيد والسنة فقد أغنهم الله عز وجل بالادله النقلية القطعية التي لا مرد لها واغناهم الله عز وجل بالعقل الصريح الغريزي الذي لا يتناقض مع النقل الصحيح وأغناهم الله عز وجل بالفترة الضرورية التي هيأهم الله عز وجل بها إلى قبول الحق والرضا به والاستمتاع به والتلذذ به فانهم يتلززون بالحق والإيمان بينما لا يتلزز أصحاب الفلسفات بشيء من فلسفات فلسفاتهم. فالفلسفة لا يتلزز فيها صاحبها بالحق إنما يعيشون وهم الصورة وخيال الباطل. ولعاذب بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ولم يقل له انظر واستدل على تركة الفلسفة كان النبي يدعو إلى الله عز وجل ويأمر رسله أن يبلغوا دعوة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله فهي موضوع النزاع مع الكفار والمشركين لما فتحت مدارس الفلاسفه في بلاد الإسلام وصدرها فلاسفة اليونان إلى بلاد الإسلام عرفوا تمام المعرفة أن هذه الفلسفات ما دخلت بلدا إلا وأرخصتها وضيعتها وزلزلت أقدامها كان رهبانهم يقولون لا تعلموا الناس علومكم فنحن أولى بعلومنا منهم فقال حذاقهم بل إن هذه العلوم إذا وصلت إليهم دمرتهم، فلما جاءت هذه العلوم الفلسفية إلى بلاد الإسلام وترجمت استغنى الناس عن الحديث والسنة والآثار ونشأت فرق ضالة منحرفة أخذت أصولها من فلسفات الكفار والمشركين وانزلوها على قواعد الإسلام وفسروا بها قواعد الدين والإسلام والمله فحرفوا وبدلوا فلما حرفوا وبدلوا دخل التتار بلاد الإسلام وقتلوا ما قتلوا في بلاد العراق وسقطت الدوله العباسيه بسبب ترك السنن والآثار والاحاديث والسماع إلى فلسفات الكفار والمشركين وهكذا الشاهد أن النزاع بيننا وبين اصحاب الفرق ليس مع العقل الصريح وإنما مع العقل الهوائي الكسبي الذي يخضع للخطأ والثواب ونشأت وقد نشأت البدع من هذا العقل الهوائي الضال المنحرف الذي عارضوا به السنن وقدموه على شرع الله وعلى دين الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتي البطل بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد وقلنا إن جميع الأدلة الشرعية القرآنية كلها متضمنة كلها متضمنة للأدلة العقلية ومن قال إن الشرع لا يتضمن الدليل العقلي فهو جاهل لا يعرف شيئا عن الدين الإسلامي فالإسلام جاء مخاطبا للعقل ومخاطبا للفترة ولا يمكن أن يخاطب العقل والفطرة بدليل يفتقر إلى العقلانية او بقول يخالف الحقيقة المشاعر الصادقة في قلب الإنسان الضرورية فالإسلام جامع للعقل والنقل قال الكفار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أي لو كنا نسمع هذا الشرع ونعقل ما جاء فيه ما كنا في أصحاب السعير ذل ذلك على أن الدليل الشرعي متضمن للدليل العقلي الأشعر قالوا نحن أصحاب العقول ونحن الذين نفهم بواطن الأمور ونحن أهل الحق وتموا أنفسهم أهل الحق يقولون قال أهل الحق في كل مسألة قال أهل الحق خلاف ما قال أهل الحق وميزوا أنفسهم بكلمة أهل الحق عن أهل السنة والجماعة لأنهم يعرفون أن السنة مخالفة لما جاءوا به يعرفون ذلك جيدا لأنهم لم يستطيعوا الرد على أدلة الصفات ربانية بشيء من الشرع أو بشيء من السنة إنما خالفوا الشرع بالعقل فلذلك هم لا يقولون هم الأول يجب أن يكون نحن أصحاب العقل والعقل مقدم على الشرع عندنا فكيف ينسبون أنفسهم إلى السنة هذه أصلا نسبة متناقضة مع معتقداتهم هذه الحقيقة هؤلاء الذين ظنوا أنفسهم أهل الحق وأصحاب العقل وأنهم يقرؤون ما بين السطور وأن أصحاب السنن وأهل الحديث وأهل الحديث أصحاب النص الذين لا يفقهون إلا الظواهر النصوص ولا يعرفون بطونها هؤلاء الناس الذين تظهرهم العقلانيه والفهم والحكمة هؤلاء الناس في نزاع كبير مع جميع العقلين الذين انتحلوا نفس طريقهم فهم في نزاع مع المعتزلة والمعتزلة يكفرونهم وهم في نزاع مع الماتريودية الذين يشهدون لهم أنهم أهل السنة والماتريودية يكفرونهم أي طائفة من المتوردية يكفرونهم في مسائل الإيمان بل إن الفلسفة الفلسفة في نزاع عقلاني مع الأشعار بل إن الفلسفة يضحكون على الأشعار بل إن شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال كلام الفلسفة في الفلك أقرب إلى الحق من كلام الأشعر عن الفلك والحساب يعني الأشعر في الفلك وحساب جهاد والفلسفة أعقل منهم الفلسفة قالوا للأشعرات قاموا عليهم حجة لن يستطيعوا الخلاص منها قالوا لهم لماذا قدمتم العقل على النقل في آيات الصفات مع ثبوت النص الشرعي عليها الفلاسفه يقولون الأشعار فلاسفه المستشرقين والمشيئين فلسفة الغرب دخلوا في نزاع مع الأشعار قالوا لهم لماذا قدمتم العقل على النقل في آيات الصفات ولم تؤولوا مع ثبوت النص عليها ولم تؤولوا البعث والحساب مع كون هذا غيب وهذا غيب وهذا شر وهذا شر يعني لماذا أولتم آيات الصفات وهي غيبة بالنسبة لكم ولم تؤولوا البعث والحساب وهو غيب بالنسبة لكم وهذا شرع وهذا شرع لماذا أولتم هذا ولن تؤولوا هذا طبعا الفلاسفه سألوا الأشعار سؤالا محرجا نعم أدلة النصوص الشرعية على الصفات أكثر من أدلة النصوص الشرعية على البعث والحساب وأهل الملل جميعا يثبتون الصفات لله عز وجل الحبر اليهودي لما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع ثم يهزون نهزا ويقول أنا الملك أنا الجبار أين الجمابرة النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من كلام الحبر ليس منكرا عليه ولو كان منكرا عليه لانكر عليه ولكنه ضحك من كلامه تصديقا له يعني جاء رجل مصدق لما جئت به من اليهود كما قال الله الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم فهم يعرفون أن محمد حق وقد قال بعض جل وبين الله عز وجل في كتابه وانتم ولا تكتبون الحق وأنتم تشهدون وانتم تعلمون يعني أمر بين الله عز وجل انهم يكتبون الحق وهم يشهدون انه موجود عندهم في كتبهم هذا دليل على أن آيات الصفات لا تنفع العقل مطلقا فلماذا أنكرتموها قال الأشعرة السؤال هو لماذا أولتم آيات الصفات وهي غيب ولم تؤولوا البعث والحساب وهو غيب يعني أولتم يعني أنكرتم لماذا أنكرتم آيات الاستفاد بمعانيها ولم تنكروا البعث والحساب بمعناه وهذا غيب وهذا غيب وهذا شر وهذا شر فقال الأشاعرة لم يقبلها العقل على ظاهرها فأولناها أما نصوص البعث فلا يمكن تأويلها فقال لهم الفلاسفة نحن أنقرنا البعث والحساب مع ثبوت النص عليه لأن العقل لم يقبله على ظاهره الفلاسفة قالوا الإنسان لما بيموت بيستحل تراب في الأرض فلما استحال ترابا استحال جمعه هكذا قال الفلاسفة وكذبوا بآيات الله الذي قال في كتابه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ فالله عز وجل ينادي على الذرات أن تجتمع فتجتمع عظاما وتجتمع لحما ودما وعصبا حول عجب الزنب وهو لا يبلى وينبت الإنسان من الأرض كما ينبت الزرع كما قال الله تعالى كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكروه يعني كما أخرجنا الحبة شجرا والبذرة من الأرض نباتا فإن الله يخرجكم وينبتكم من الأرض نباتا يوم القيامة من عجب الزنب فالحبة الأصلية التي ينشأ منها الإنسان والتي يتجمع حولها الذرات التي كانت فيها هي عجب الزن كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فسقناه لا بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل السمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكروا قالوا العقل لم يقبل رجوع الناس الله عز وجل كذبهم وبين أنه على كل شيء قدير وأنه عليم وأن الكون كله خاضع له أن الكون كله خاضع له وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء والله عالم بذراته وكلياته وجزئياته لأنه هو الذي خلق وكل مخلوق مسخر تحت أمره قال تعالى من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وهذا معناه أنه ينادي عليها ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين يعني الله سجمنا على السموات والأرض السموات والأرض بكلياتها أجرامها ونجومها كواكبها والأرض بجبالها وسهولها ومياهها اثيوبيا اثيوبيا امر واحد فقط لله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون في انما امره يعني شأنه اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون في كثرت فانكثر قطعت فانقطع وهو أهون عليه وليس هناك شيء أيسر من ذلك وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى وهو أهون عليه وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى متكلمة قال العقل أثبت التكثير في الصفات فأولناها أما البعث فهو متعلق بالقدرة وما فيش في فلم يقبل الفلاسفه قولهم لصراحة النصوص الواردة في الشرع أي المتواتره والدالة على إثبات الصفات مع نفي خلفات من الجزئرية احفظ هذه الجزئيه توهم المثلية والتشبيه بمعنى يعني ربنا قال إنه له يد وليه سبحانه وتعالى وله سمع وبصر وله قدره وله اراده وله علم وله حكمه وله عفو ومغفره وله رحمه وله عزه كل ذلك قيده الله عز وجل بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه قال إذا تعارضت تعارض العقل مع الادله القطعية الشرعية الصريحة التي لا تقبل التأويل فيجب أن نقبلها فإن دفع وهمة تشبيه دفع وهم التشبيه يكفي بقول الله تعالى ليس كمثله شيء فقوله ليس كمثله شيء يدفع وهم التشبيه والتمثيل يعني هم يقول إذا تعرض دليل العقل مع دليل نقلي طيب افرض الدليل النقلي دليل صريح متواتر وأقبل وأدل كل على الاعتقاد ثابت عند الصحابة والسلف ولا مفر من ذلك فماذا أنتم فعلون قالوا لو كان الأمر على هذا الحد وعجزنا عن التأويل فلا مفر من قبول الدليل الشرعي الصريح المتواتر فان دفع وهم المثليه والتشبيه يكفي بقول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني نسبه الصفات ونقول ليس كمثله شيء وانتهى الموضوع الشاهد ان القول بالتقسيم الذي اوله به الصفات والتركيب الذي تكلمنا عنه قبل ذلك لا يعد دليلا قطعيا عقليا صريحا ترد به ايات الصفات الحج الاولى عليهم انهم لا يستطعون اثبات هل الله جسم ام ليس بجسم لانهم لا يعرفون ما الله عز وجل ما يعرفون صورة ربين هل هم رأوا صورة الله حتى يحكموا على الله يقولون هو جسم وليس بجسم لا يعرفون لا يعرفون أمة الأشعراء الأولون زي الطيب البقلاني رحمة الله عليه والإمام الأشعري رحمة الله عليه أثبتوا أن يتعلق الصفات بالاجسام بالجواهر أجسام ولكنهم لم يوجبوا ذلك في الصفات. فاثبتوا الصفات الذاتيه لله عز وجل الوجه والعين والسمع والبصر واليد بغير تاويل ولا تعطيل ولا تشبيه واثبتوا ان الله عز وجل فوق العرش وردوا على المخالفين نأتي للنقطة التي بعد ذلك إن هم بيقولوا القدرة مش فاتك تكفي. احنا اخذنا القدرة واسبتنا البعث بالقدرة طيب هنا يأتي السؤال هل الاشعارة ليس عندهم خلل في فهم قدرة الله ولا هم فهمين قدرة الله عز يعني فهم جيد الاشعار عندهم خلل في فهم قدرة الله اول حادث بيقول لهم ربنا سبحانه وتعالى ليس قادرا على نفسه يعني يعني يرى يريدون بذلك يعني ليس قادرا على أن يتكلم ولا أن يأتي بشيء قائم بمشيئته ولا أن يضحك ولا أن يأتي ولا أن ينزل ولا أن يجيء ولا أن يعجب ولا أن يفرح ولا أن يغضب ولا أن يسخّر ليس قادرا على ذلك كل ما هو متعلق من ليس هو قادرا عليه الأشعار قردال إذا كان هو ليس قادرا على أن يتكلم ولا على أن يأتي ولا على أن يجيء مع كونها استصفات اختيارية متعلقة بقدرة الله إذا كان ربنا عن غير قادر عليها فكيف يكون قادرا على خلق السماوات والأرض وإعادة الكون كما كان مع ما فيه من معجزات وآيات وبرائين تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى؟ يعني أنتوا ان هو لا يقدر أن يت يعني هو مش قائم بنفسه يعني أنت ان هو يعني ما كلام الأشاعرة أنه ليس قائما بنفسه لأنهم يقولون لا يقدر أن يتكلم والعلانيات والعنيات كلهم أول كل هذا مؤول مؤول إلى الخلق وإلى غير ذلك من الأشياء هذا هو كلامه هذه وحدة فكيف يكون قادرا على خلق الخلق إذا كان هو بنفسه ليس قادرا على شيء يفعله هو فكيف يكون قادرا على شيء يفعله في غيره معاذ الله الله الذي خلق السبوات والأرض قادر على أن يخلق مثله سبحانه تعالى يعني له القدرة وله الفعل فبعد تمام ارادته لما عرفنا تمام ارادته وتمام قدرته عرفنا تمام فعله قال تعالى فعال لما يريد جاء أمر آخر إن الأشعر في قدرة الله قالوا ان الكدرة لا تتم هذا معنى الكلام يعني أنا أشرح معنى الكلام لأن الكلام طويل إلا بتعلق يسمونه تعلق تنجيزي حادث وقديم وتعلق صلوحي يعني صلوحي يعني كون الله قادر وتنجيز قديم يعني تقع القدرة يقع الفعل بعد الاراده قديما وتنجز حادث يقع متراخيا في أزمنة متأخرة هذا هو كلام الاشاعره فبيقولوا ان القدرة لا تتم إلا بوجود هذه التعلقات بل منهم من قال ان القدرة ليس لها تأثير اصلا وان التأثير للذات فلو قالوا ان قدرة الله منهاش تأثير يبقى معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى ليس له صفات مؤثرة يبقى معنى ذلك ان ذات مجردة ليس لها صفات مؤثرة لا وجود لها فإنكار التأثير في قدرة الله وفي رحمة الله وفي عظمة الله وفي علم الله كل ده ما ليش تأثير يبقى اذا أنت تتكلم عن ذات من لا ليست مش موجودة لأن الذات لا تكون موجودة إلا إذا كان لها صفات مؤثرة مؤثرة يعني ايه يعني في إقاع الفعل مؤثرة في إقاع الفعل هما بيقولوا لا ليس مؤثرة ده كلام الدسوق في ام البرايين وفيه الشيخ التفتيزاني من ائمه الأشعارة قال الله له قدره مؤثره يعني ليس هذا قاله كل الأشعار العجيب في الأمر أنه قالوا صفة الحياة لله ليس لا تعلق لأنها تامة يبقى معنى ذلك إذا كانت القدرة لا تتم إلا بالتعلق يبقى معنى ذلك أن القدرة نقصة أجيب مرة أخرى قالوا أن حياة الله ليس لا تعلق لأن حياة الله تامة يبقى إذن الصفة التي ليس لا تعلق تامة تبقى الصفة اللي, اللي لها تعلق نقصة يبقى هم وصفوا صفة القدرة بالنص وهم لا يدرون احنا بنقول نحن بعد ذلك نقول الأشعارة باعتبار قواعد آل السنة والجماعة أن الشرع الذي اخرج الأشاعرة من شبهات الفلاسفه في انكار البعث والحساب فيه من الأدلة والبراهين التي تخرج الأشاعرة من تأويل وتعطيل الثمات الله عز وجل إن الشرع كامل وحجة الله بالغة حجة الله إيه بالغة ألا لله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين ولو شاء لهداكم أجمعين نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما يحب وارضاه وأن يختم الباقيات الصالحة أعمالنا وأن يثبتنا على السنة والتوحيد حتى نلقاه يوم القيامة يوم لا ينفع من ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبيل الأزهر على آله وصحبه الطيبين وأزواج أمهات المؤمنين وسائر المسلمين اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.